بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّمْ رَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابَ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بنقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء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 وَإِذَ أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَأَمَرَّهُمْ فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ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 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَنَاءِ إِلَى يَبلُغُ سَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ وَمَا دُعَاءُ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلِ الرَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ الله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 قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تُبَارَكَ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي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 أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استعزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب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 يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِيدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنَّا نُرِي نكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الحساب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 وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عَقَبَ الدَّاعِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُسْلِمًا قُل كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ